طلاق ل غ ة أ و إ ذ ا مر بلسان مغمى عليه عنده ت م ك ن فقط من النطق المغمى عليه ما يتكلم يعني يكاد يكون مغمى عليه ولكنه غير مميز مر بلسانه فيكون حكمه حكم النائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ ولو سبق لسانه سبق بطلاق بلا قصد لغى أ ي ض ا ولا يصدق في قوله إ ن ن ي لم أ ق ص د الطلاق و إ ن م ا سبق لساني اليه إ ل ا إ ذ ا كانت هناك ق ر ي ن ة ثم ذكرنا بعض الصور التي يمكن أ ن يقع فيها سبق اللسان بالطلاق كما لو كانت امراته تسمى ب ط ا ل ق فقال يا ط ا ل ق وقصد النداء أو كان اسمها طالقا أ وقالت ان طالق ب أ سبق ل س ا ن ه إ ل ى ا ل ل ا م ب د ل ا من ا ل ر ا ء وقالت أ ر د ان ل د ا ء ف ل ت ف الحرف صدق ثم ت ك ل م ن ا ب ع د ذ ل ك على ا ل ل ه ز ف ق ل ن ا إن ط ل ا ا ق ل ه ا ز يقع ف ل و خاطب ا ط ب زوجته ل ق ه ا ز ل ا أو ل ان ع ب ا وهو ي ظ ه هو ا ما عارف أنها أجنبية زوجة بأن ن ك ت في ظلمة أ و ن ت ح ل ه و ل ي ه وهو ل ا ي د ر ي وقع ا ل ط ل ا ق وتكلمنا على هذا بالتفصيل ثم انتقلنا إ ل ى الموضوع الثالث من موضوعات القصد أ ل ا وهو ا ل إ ك ر ا ه فقلنا إ ن المكره لا يقع طلاقه بشروط ا ل إ ك ر ا ه أ ل ا وهي أ ن يكون المكره قادرا على إ ي ق ا ع ا ل إ ك ر ا ه والشرط الثاني أ ل ا يتمكن المكره من الفرار أ و الدفع عن نفسه والشرط الثالث أ ن يغلب على ظن المكره أ ن المكره سوف يوقع ويفعل ما اكد به وحتى نتبين ح ق ي ق ة ا ل إ ك ر ا ه ونتصورها لابد لنا أ ن نعرف ا ل ف ا ر ق بينها وبين غيرها من الصور التي لا يكون ا ل إ ن س ا ن فيها مكلفا التي فيها التكليف عن الإنسان يسقط عن وهي صور ا ل غ ف ل ة أ و ا ل إ ل ج ا ء فالغافل وهو الذي لا يدري ما يقال له ولا يعي ولا يعرفه مثل النائم هذا ليس مكلفا بالاتفاق ل أ ن ه لا يعي ما يقال له نائم أ و م غ م ى عليه لا يعي ما يقال له وفي نفس الوقت ليست عنده ق د ر ة على الفعل فيما لو أ ر ا د أ ن يفعل نائم ما عنده ق د ر ة ولا عنده إ ر ا د ة فهو لا يعي ما يقال ل ما يعي ه ولكن ا ا يقدر على ل ع فهذا غير مكلف د وقد العلماء بالاتفاق وقد مر معنا أنه لو مر ن أ هذا لو بلسانه لفظ الطلاق وهو نائم ما يقع طلاقه لأنه ما يقصده بل لا ما يقول وهو مر نائم ما ما ما يقصده ه يقع يعي كلام يتردد على لسانه كتردد الكلام على لسان الببغاء وكذلك الإنسان الذي يكون في الغيبوبة الذي الذي الإنسان البنج في يعتى في المستشفى من أ ج ل ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة في أ و ا ئ ل الصحو ما يدري ما يقول ربما يتكلم بكلمات ك ث ي ر ة ولا يعيها بحيث لم أ ع ي د ت عليه لا انكرها ل أ ا ا لم أقل ل هذه ل الذي م ا هذا ت ذ ك ت يعطى حكم ل ن ا ئ م فهذا لا يكلف باتفاق العلماء أركع عن فلاح عن النائم حتى النوع الثاني من الأنواع أو سورة الصورة, الثانية من الصورة فيها التكليف عن عن النوع القلم فلاح النائم الثاني ثانية فيها يستيقظه يسقط من من حتى هي ص و ر ة ا ل إ ل ج ا ء وهي دون صوره غ ف ل ة وذلك أ ن ا ل م ن ج ا يعي ما يقال له إ ل ا أ ن ه ليس قادرا على الفعل نهائيا وليس قادرا على عدم الفعل كمن ربط بحبل بحيث منعت منه الحركه و أ ل ق ي من شاهق من ا ل م ي ز ا ن ة مثلا أ و من الدور العاشر في ع م ا ر ة من العمارات أ ل ق ي على شخص فقتله في الأرض. هذا مربوط صار حكمه كحكم الحجر لا يتميز عنه أ ب د ا هذا يعني ما يقال له حينما يقولون له نحن نريد أ ن ن أ خ ذ ك و ن ل ق ي ك من ا ل ع م ا ر ة أ و نريد أ ن ن أ خ ذ ك و ن ل ق ي ك من ا ل م ئ ذ ن ة يسمع ويقول لا أ ر ي د أ و يقول أ ر ي د إ ذ ا قال أ ر ي د معك يلجا طعيمه عنده إ م ك ا ن ي ة ا ل ح ر ك ة لكن عنده م و ا ف ق ة ب ا ط ن ي ة الصوره انه ما يريد هذا لكنه وجئ إ ل ي ه إ ي ج ا ء ربط الحبل وقيل له وفهمه واستوعبه ويستطيع أ ن يقول أ ر ي د أ و لا أ ر ي د بلسانه يستطيع ي أن ق ولكنه بلسانه ل و لا ق د ر ة عنده لا على الفعل ولا على عدم الفعل ف إ ذ ا كان غ ي راض ر فربط إ اذا ربطوه بارادته فهذا مشارك في العمل نحن نفترض انه لا يريد ما أ ر ا د فهم ما يقال له الفرق بينه وبين الغافل أ ن الغافل لا يعي ما يقال له وليست عنده إ ر ا د ة ولا ق د ر ة بينما هذا يعي ما يقال له حينما ق ا ل له سنعمل بك كذا استوعبه تماما وقال أ ن ا لا أ ر ي د وقال هذا منكر أ ن ا ما أ ر ي د أ ن اقتل ا ل إ ن س ا ن الذي سالقى عليه ولكنه وقف رغم انفه وهو مربوط ب ا ل ح ب ا ظ والقي من شاهق على هذا الرجل فقتله هذا ليس مكلفا ل إ ج م ا ع العلماء أ ي ض ا ل أ ن ه صار حكمه ك ح ق م الحجر لو اتينا بحجر ويلقيناه على هذا الرجل ف إ ن ه يموت وكذلك حينما أ ت ي ن ا بهذا الرجل المربوط الذي لا قدرته له على ا ل ح ر ك ة أ ي ض ا ترك الحجر س ي ق ت ل ه مثل الحجر تماما هذا حينما ألقي لا قدرة له لا على الفعل أُلقي له على قدرة ولا على عدم الفعل بعد أ ن أ ل ق ي ا ل إ ر ا د ة ا ل ب ا ط ن ة قد تكون ح ا د ث ة لكن ب ا ل ن س ب ة للفعل لا ق د ر ة له لا على السقوط ولا على الامتناع من السقوط ف إ ذ ا كان غير راض بهذا فيما يستوعبه بعقله وينطق بلسانه ه ب ف إ ن ه غير مكلف ب ا ل إ ج م ا ع فلا يقتص على افتراض انه لم يمت على فلا يقتص منه ولا يحاسب ل أ ن ه سقط اسقط على هذا الرجل و إ ن م ا يحاسب الذي اسقطه فالضمان على, على الملجئ هذا يقال له عند الاصوليين أ ص و ل ي ل ل ل م ج ا ر ة ا أ و صورة ل الغافل لا ى ع م ق الملجا له وليست عنده القدرة على الفعل ولا الإرادة صورة عنده الإرادة الثانية صورة وهو ل يقال له ولكنه ليست لو القدرة لا على الفعل ذ ي يعي ما ولا على ف ع ل ه أ ن ه أ ل ج أ إ ل ي ه الجان ولا يقال ه م ل ج أ إ ل ا إ ذ ا كان غير راض ٍ طبعا و ك ذ ا رغم انفه و أ ل ق ي على إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض هذه ا ل ص و ر ة الثانيه ة الصورة الثالثة صورة صورة الإكراف التي معنا والتي نتكلم عنها المكرى المكرى هو ما يقال له كان إنسان اقتل فلانا وإلا、قتلتك. هذا نتكلم له يقوله قتلتك يقال ل هو هي يعي يعي ما ويستوعبه تماما وعنده ق د ر ة ل أ ن يقول للمكره افعل ما تشاء أ ن ا ما أ ق ت ل ه عنده ق د ر ة على الامتناع ويقتل م ا مانع يقول له ما أ ق ت ل ه عنده قدره على الامتناع بينما المكره لا يلتقي مع ا ل م ل ج أ بالوعي ويختلف عن ا ل م ل ج أ ل أ ن المكره قادر على عدم فعل ما أ ك ر ه عليه في الصدر على ت ح د ي د لان يقول و افعل ا ما تشاء أ ن ا م ا أ ق ت ل ك ل ا ن ا ولكنه حينما أ ق د م على افتراض ل ل على ق ت ا أ ن ه اقدم ل ت ل أو ق على طلاق زوجته هنا أكره قال ل أن ت ط ق زوجته و إ ل الامام ق ت ن ه زوجته وطلق أو الطلاق هل لا قال ل يقع يقاع إ الشافعي رحمه الله تعالى لا يقع طلاق المكره ل أ ن ه ما أ و ق ع ه قاصد ا ل ي ق ا ع ولا ر غ ب ة لو في ايقاعه و إ ن م ا أ و ق ع ه ل ل إ ك ر ا ر والمكره عند أ ك ث ر ا ل أ ص و ل ي ي ن ليس بمكلف أ ي ض ا كالملجئي وكالغافل لكن الغافل ة والملجا ليسا مكلفين بالاتفاق و أ م ا المكره فقد وقع خلاف بين الفقهاء في تكليفه وعدم تكليفه ومن قال بتكليف المكره من أ ص ح ا ب ن ا ا ل أ ص و ل ي ي ن المتكلمين ولاسيما من ا ل ش ا ف ع ي ة مع ذلك قال ل أ ن طلاقه لا يقع هنا ل أ ن ه ما طلق قاصدا للطلاق و إ ن م ا طلق من أ ج ل إ ل ك ر ا ه الغافل قلنا إ ن ه ليس مكلفا كما مر معنا في أ و ل هذا الفصل إ ذ ا مر بلسان ا ل نائم الطلاق ف إ ن هذا الطلاق لا يقع ل أ ن القلم مرفوع عن الغافل طيب لماذا إ ذ ا أ ت ل ف الغافل شيئا ضمنه عندنا الغافل النائم أ و المغبى عليه لو أ ن الانسان م غ ض ا عليه في أ و ل صحوه حرك يده ف أ س ل ف شيئا ك ث ر آ ن ي ة من الزجاج ثمينه ة قال الأصوليون ن إ يضمنها و قال الفقهاء إ ن ه يضمنها مع قولهم انه غافل ومع قولهم ان الغافل ة ليس مكلف فكيف يضمنون الغافل ة مع أ ن ه ليس بمكلف لا يوقعون ف ل ا ق ه لا ي ل ش ق و ن به الاثم فيما لو طذرت منه معصية مثلا لماذا م ن ي ض ولكن ن ه فيما إذا أ ت ف أتلفه المثلفات قال ما ليس لأنه تضمينه من م ل ل ف و ك تضمينه بخطاب الوضع وليس بخطاب التكليف وذلك أ ن الله تعالى جعل ا ل إ ت ل ا ف سببا للضمان والسبب إ ذ ا وجد لا بد أ ن يوجد المسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم يلزم من وجود السبب وجود المسبب ويلزم من عدم السبب عدم المسبب يلزم من وجود, الضمان يلزم من وجود الاتلاف وجود الضمان وعدم الاتلاف ي ز م ن ه عدم الضمان فهذا اكله الله ربط ما بين ا ل إ ت ل ا ف وما بين الضمان ما دام الاتلاف قد صدر منه ف إ ن ن ا نضمنه بغض النظر عن كونه كبيرا أ و كونه صغيرا أ و كونه صاحيا أ و كونه غافلا نائما أ و مغما عليه ما يهمنا هذا الذي يهمنا انه صدر منه إ ت ل ا ف فليكن عليه ضمان إ ذ ا الغافل عندنا غير مكلف ولذلك لا يقع طلاقه المكره ايضا غير مكلف وكذلك كذلك لا يقع طلاقه قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولا يقع طلاق مكره وقلنا ان الاكراه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق الإكراه الذي لا يقع هو الإكراه الذي يكون بغير حق كأن يكون تعديا وأما الإكراه إذا كان يكون كأن يكون كأن بغير يقع حق بحق هو فقال رجل من زوجته وابتنى عمل وقتها رفعت امراه الى إ القاضي طلب ه و القاضي بل ا وقتي فابا ى طلب او بطلاق فابتنى فاكره القاضي على طلاق فانا طلاق ي ا ف ا و ن لان القاضي لم يكرفه على طلاقي بدون يحطن لم يكرفه على طلاق الزلم وعودوان وينما اكره على طلاق العقل وهذا لا بد منه لا بد أ ن يكره على الطلاق حتى يوقع ا ل ط ل ق ة على ا ل ز و ج ة و أ م ا عدم إ ي ق ا ع الطلاق على المكره فلقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أ م ة الخطا والنسيان وما ا ل س ك ر ه عليه و م ا رواه أبو داود والحاكم وفحها إثناده عليه ى شرف مسلم من قول ل ن ا ب صلى ل ل ا فقالوا لا يقع طلاق المكره ف إ ن ظهرت من المكره أ م ا ر ة أ و ع ل ا م ة تدل على أ ن ه يوجد له رضا نحن نوقع لأنه لم طلاق المكره لأنه لا له رضا فهو يستوعب الكلام ويفهم وقادر على الامتناع بالصبر على ما ا ك ر ه ا عليه لكنه ليس له رضا فكونه لا رضا له لا ي ق ع طلاقه ه كونه لا ل قصد له لا طلاق لاننا ي ك و طلاق ل أ ن شرطنا في وقوع الطلاق أ ن يكون الرجل قاصدا ل إ ي ق ا ع الطلاق ف إ ذ ا ظهرت من الرجل أ م ا ر ة تدل على أ ن ه رضي بهذا الطلاق صار له نوع رضا ا فإننا بالاستفاق الطلاق لأنه في هذه الحالة صار راضيا ا في نوقع لأنه عليه ق هذه د لما أ ك ر ه عليه وعند ذلك معنى ا ل إ ك ر ا ه أ ص ل ا ً يختل ل أ ن المفترض ب ا ل إ ك ر ا ه أ ن ا ل إ ن س ا ن يفعل الشيء وهو غير راض به أ ب د ا ً ف إ ذ ا صار عنده نوع ر ض ا ف ع ن ى ذلك أن ا ل إ ك ر ا ه قد ج ا ل ولذلك ف إ ن ن ا نوقع عليه الطلاق كمن أ ك ر ه على الزنا الرجل حينما يكره على الزنا عند بعض الفقهاء قال و ا ل إ ك ر ا ه من الرجل على الزنا لا يتصور ل أ ن ه إ ذ ا لم يصر عنده انتشار كيف يستطيع أ ن ي ز ن ي ب ا ل م ر أ ة والزنا في معناه الشرعي ليس كما يتصوره ا ل ع ا م ة ا ل ع ا م ة يظن ان الرجل لو التقى مع المراه مجرد اصدقاء ولو ما وجد العلاج هذا الزنا على التفصيل ما بين ا ل و ح ص ن وغير م ا بين ا ل و ح ص ن هو الذي يولج ذكره في ف ر ج محرم كيف يكون العلاج مع عدم الانتشار ما, إذا عند الانتشار ما يصير إذا الإنسان الإلال فإذا الإنسان إلا ذلك هذا الانتشار ما مدام الانتشار ما الجنة صار صار باطنة ما الانتشار بناء على شهوة باطنية لن رجل لم لأنه عند يكون أن عنده عنده يصير يصير طيب يصير خفية يصير مع شهوة شهوة خفية على صارت عنده قابلية الزنة عنده ولذلك ما يتصور ا ل إ ك ر ا ر عند بعض الفقاه ه من م ز ا ئ ر ا ل خ ل ا ف ي ة بين الفقاه ه هل يتصور الاكراه إ ك ر من المرأة و يتصور م ن هذا من ذلك أنه المراه عنده رغبة باطنية فصار إ ا ولذلك ا ي ت ص و ل كذلك إ ك ر ر ا ن ا نحن نقول إ ن هذا الرجل المكره ما يقع منه الطلاق إ ذ ا عرفنا ب أ ن ه تلفظ بهذه الكلمات وهو ليس قاصدا لها وهو غير راض عنها و إ ن م ا فعلها لاكراه ف إ ذ ا ظهرت أ م ا ر ة من ا ل أ م ا ر ا ت ف إ ن الاكراه يختل وعند ذلك نوقع الطلاق ما هي هذه الصور أ و القرائن أ و ا ل أ م ا ر ا ت قال ب أ ن ا ك ر ه ا على ثلاث إ ذ ا طلق زوجتك ثلاثا قال اطلقها واحده ة قال إ ن ا ط ل قال و ح د ة فعن أنت راضي ا ب و انها ح د ة هو ع زعم أ ن عمل ح طالق ق واحده فجقعوا طلاق ذ ه وأكره على فلما طلق وتركه المكره الحالة الثلاغ فلما بواحدة ما اصطلع الواحدة زال ورضي بالواحدة على طلق على ورضي ذكرى معنى تقعوا وزال ورضي أ ك ر ه على ف ل ا ق صريح فقال انه يطلق ك ن ا ي ة قالها حبك على غاربك قال له ق فأنا في عنده رضا بهذه ا ل ك ن ا ي ة أ ك ر ه على الصريح فنزل أمضي ب او ل ك ن ا ي ة أ أ ك ر ه على التعليق قيل لو قل لزوجتك إ ن دخلت الدار ف أ ن ت طالق فقال لزوجته أ ن ت طالق مطلقا ما قال إنسان ما علقه تعجل الرجال ك أ ن ه يريد هذه ا ل ف ر ص ة يريد ان ي أ ت ي احد ويكرهه على الطلاق قيل له علق الطلاق فقال لا م املق مره واحده انتم تريدون الطلاق ل طلقتك. طلقتك قل هي ع ن وضي طالق ن ي برفض السراح يقع الطلاق في كل هذه الحالات أ و على ا ل عكس من ذلك امر بالتنجيز فعلق امر ب ا ل ك ن ا ي ة فصرح قيله سرح فطلق كل هذه أ م ا ر ا ت تدل على نوع رضا باطن ي وبناء على ذلك يختل ا ل إ ك ر ا ه الذي لا يقع معه الطلاق وأما شروط الأول الإكراه الطلاق الشرط به حتى يقع به أ ن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به ا ل م ك ر ه إ م ا بالولايه بان كان ظالما قادر على إ ي ق ا ع ما هدد به أ و بالغلبه تغلب و ا هذا الإنسان كما هو أقدر فأكاهه لكثير من الناس على ل ل يقع علي. الشرط عجب على على عليه الشرط الثاني عجز المكره عن دفعه ف إ ذ ا جاء طفل صغير أ و إ ن س ا ن أ ض ع ف إ ذ جاء إ ن س ا ن أ ض ع ف منك و أ ن ت قادر على دفعه و هدله و أ ن ت قادر على دفعه ر غ م ا ل ت ج د ي و لكنه استجاب فهذا لا يوجد فيه إ ق ر ا ه لا يقال فيه إ ق ر ا ه ذ و ن ر غ ب ة ب ا ط ن ي ة عند ا ل إ ن س ا ن في ف ع ل ما أ ك ر ه عليه الشرط الثاني أ ن يكون المكره غير قادر على الفرار او على الدفع فان المكره كان قادرا فعلا وقويا لكن المكره قادر على ا ل ا ه له هذا الكلام قادر على أن الباب في وجهه ويمتنع منه يهرب نفسه الاتراه هذه ت ويمتنع م الكلام ا كان الباب قال قادر على ان الباب قادر ان الى الجيران قادر ان الى شرطة. قادر ان ونسيلا من قادر عن طرق شرطة الطريق يتر يتر قادر الوسائر قادر الرجل رب يغدق بقل وخلف او على على على لا في في دفع فان في بيت باي ح ا ل ت م ا يقع فاذا أ و ق ع الرجل الطلاقه ف إ ن طلاقه يقع ل أ ن الشرط مات ح ق ق الشرط الثالث أن ي غ ليست ب على ظن ليس من قبيل اليقين لا يكفي غ ل ب ة الظن أ ن يغلب على ظن المكره أ ن هذا المكره سوف يفعل ما هدد به كثير من الناس يهدد ولكنه لا يفعل ف إ ذ ا كان المكره يعلم أ ن المكره إ ن م ا يتكلم ولا يفعل. وهذا ل يفعل ا يعرفه المكره ب و ا س ط ة القرائن ف إ ذ ا علم هذا وطلق ف إ ن طلاقه يقع و أ م ا إ ذ ا علم أ ن المكره ادد وبالفعل سوف ينفذ ما أ د د به وعند ذلك طلق ف إ ن طلاقه لا يقع هذا هو الشرط الثالث من شروط الاكراه حتى يتحقق أن يكون قادراً ان ل م ك ر قادرا أ يكون المكره غير قادر على ا ل ف ر ا ر و أ ن يغلب على ظنه أ ن المكره سوف ينفذ ويحقق ما هدد, به. ما هدد به المكره ثم ذكر الفقهاء بعض الصور, ذكروا بعض الصور والنماذج التي يحصل بها الاكراه إ ك ر ر فمن النماذج التي يحصل بها ا يحصل ل إ و ل او يطيق هذا أ بالحفص الطويل قالوا إذا ل ما تطلق ف إ ن ن سوف نزجنك يشابه جنا فإن يقع أو المال كأن, كان عنده فإننا نطف طويلا فلا قلا بإثلاف المال مال قالوا إذا مالك ما أو سوف يقع لم تطلق فإننا سوف نطف مالك أو ما يشابه هذا من الصور مما يؤثر العاقل ل أ ي د ل ا ق د ا م على ما اكل هديه وهذا يختلف يختلف باختلاف ا ل أ ش خ ا ص يختلف, الاسباب عليها يختلف باختلاف ا حال ب ا م ك ر ه ه ع ل ي الانسان ي خ ت ف ب خ ت ل حال ا ف من الغنى والفقر فاذا كان الانسان غنيا واكره ه انسان قال له اما ان نتلف ذ ك ى هذه الدنانير ا ل خ م س ة واما ان تطلق زوجتك فقال لهم لا انه يطلق هل يقع طلاقه الدنانير ا ل خ م س ة ما يكرهها ب ا ن س ب ا للانسان غني او قيل له سوف نتلف عليك هذه ا ل س ل ع ة وقفتها م ئ ة دينار وهو غني يقع طلاقه هذا ما هو م ك ر ه ليس مكرها لكن لو كان ا ل إ ن س ا ن ما يملك إ ل ا م ئ ة دينار قال وهذه ا ل س ل ع ة التي تملكها والتي تقدر بمائه دينار وهي كل ثروته قال سوف أ ص ف ه ا عليك والا إ ل إ أ ن تطلق ولا يستطيع ا ل ا س ت ع ا ض ة ع ن ه ا ما عنده مورد رزق مصدر رزق فطلق فان طلاقه لا يقع إ ذ ا اختلف باختلاف الشخص انسان آ خ ر كريم معروف أ ن ه رجل ذو م ر و ع ة ومكانه وجاه و م ن ظ م ة ي قومه فجاء إ ل ي ه إ ن س ا ن شرير ف ك ر ه ه قال إ م ا أ ن أ ص ط ع ك ا ل آ ن أ م ا م البشر جميعا وصد زوجته م ي ن ه م ا يسلم ا ل ث ر ا ب فقال رجلا إ ن ه يطلق ما يقع طلاقه ل أ ن استطع هذا الرجل الكريم إ ه ا ن ة ما يصبر على ي ق ت ل ه بحياته قال ما يقع طلاقه هذا نوع من ا ل إ ك ر ا ه ما يقع معه الطلاق لكن لو كان ا ل إ ن س ا ن من السوق وقاله إ ن س ا ن إ م ا أ ن تطلق و إ ل ا صفعناك فطلق يقع ص ل ا ق ه ل ا هذا الصفع ما يؤثر به ف ط ل ه أ ن ه ا يصفع ي ش م ع ن ا ا ل آ ن لما جاء وقت الطلاق رفض الصفع و ي س ع بالنجاح وبالجد يصفع في كلا ا ل أ ح و ا ل يصفع فهذا يقع طلاق ولو طلق يختلف باختلاف الاشخاص يختلف باختلاف ا ل أ ش خ ا ص يختلف باختلاف الاسباب التي يكره ا ل إ ن س ا ن بها ولذلك قالوا والحبس في الوجيه إ ك ر ا ه و إ ن قل والضرب اليسير في أ ه ل ا ل م ر و ء ت إ ك ر ا ه و إ ن كان يسيرا ف إ ن ه من م اهل المروءه هذا و ا ل ت ه د ي ب بقتل اصله او نحن نقتل أباك وإلا فلقت إكراه هذا أو بقتل فرعه ف إ ن ه إ ك ر ا ه وهناك أ ق و ا ل ض ع ي ف ة عندنا في المذهب أ ن الاكراه لا يكون إ ل ا بالقتل أو أ و ا ل آ خ ر بالقتل أ و القطع أ و الضرب الذي يخاف منه الموت ولكن ا ل أ ص ح أ ن ا ل إ ك ر ا ه يقع بكل ما ذكرناه من الصور ي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في يستطيع يقول وسلم منزوحة الله المعارض الكذب الإنسان صلى كلمة عن أن أن تظهر شيئا ل ظ ن ه ا السامع أ ن ه ا على مراده ولكنها في الواقع تدل على معنى آ خ ر كما لو طلق وبعد أ ن طلق قال إ ن شاء الله و أ ر ا د بذلك تعليق الطلاق على المشيئه ة عندنا عند ا ل ف ق ا قال ما يقع الطلاق إذا علق على المشيئة وذلك لأننا نعلم هل شاء الله تعالى الطلاق أو لم يشاء وعلقه على المشيئة إن شاء الله ء يقع علق وعلقه طلق على وذلك نعلم هل لم على رفما إن أو هل نعلم نحن م ش ي ئ ة الله ما نعلم م ش ي ئ ة الله لكن لو قال إ ن شاء الله للتبرك ف إ ن الطلاق يقع كما لو قال إ ن س ا ن ل آ خ ر ن ساتيك بعد العشاء إ ن شاء الله قالها للتبرك هذا ل ذ ي م ه الوعد و إ ذ ا لم يذهب صارت عنده خصله من ت ص ا ل النفاق و لكنه لو قال ل ص ا ح ب ي ساتيك بعد العشاء إ ن شاء الله و ربط ا ل م ج ي ئ ة ب ا ل م ش ي ئ ة و كلاهما فقيه يقسم احدهما على ا ل آ خ ر ولم ي أ ت ي م ا يستطيع ان يلزم يقول له ما شاء الله و أ ن ا اتيك و لم اتي انا لم اتي ل أ ن ن ي لا أ ر ي د لك ل أ ن الله لم يشاء ولذلك من عرف الفقه و قال هو احد ا ل أ ش خ ا ص س أ ت ي ك إ ن شاء الله يقول أ ن ت تريد إ ن شاء الله للتعليق أن تريدها للتبرك إ ذ ا كان للتعليق معنا لا في موعد بيننا و إ ن كان للتبرك النوع ا ل ت ا ب ت وهذا ي أ ت ي في م ع ظ م ا ل أ م و ر نعم هل يشترط في ا ل م ك ر ه أ ن يوري يقصد ا ل ت و ر ي ة قال لا ما دام م اقصد غير مكلف لا يكلف أ ي ض ا ب ا ل ت و ر ي ة ولو طلق صريحا ما يقع فلا يضره أ ن يتلفظ به صريحا أ و يتلفظ به ك ن ا ي ة أ و أ ن يذكر كلاما فيه ت و ر ي ة ما هو مطالب بهذا م دام طلاقه سوف لا يقع ما هو مطالب بهذا لكن والله لو كان باستطاعته أ ن يفعل شيئا فيه ت و ر ي ة ولا يتلفظ ب ك ل م ة الطلق هذا اولى لكنه أو هل يجب عليه قال لا يجب عليه مثل هذا ولذلك قال ولا تشترط ا ل ت و ر ي ة ب أ ن ينوي بقوله طلقت زينب زوجتك زينب, زينب قال طلقت زينب زينب زينب زينب زينب ز ا ن ب زينب زينب ز ي ق ب زينب زينب زينب ز و ج ب زينب زينب زينب زينب ز ن ب زينب زينب زينب زينب هل ا ش ت ر ط هذا ولو فعله لا شك أ ن ه أ ف ض ل لا شك هذا شك في عند ذلك ما يقع الطلاق أ ف ض ل لا لانه مكر ولانه من يطلق لكن هل هذا؟ قل ما يشترط هذا قلما يشترط نهائيا ل أ ن الله تعالى رفع عنه التكليف ما يجب عليه ا ل ت و ر ي ة هذا القول الاصح المختبئ عندنا في المذهب وقال بعض أ ص ح ا ب ن ا في بعض ا ل أ و ج ه ا ل ض ع ي ف ة في المذهب إ ذ ا تركها ب ع ض ق د ر ة عليها ف إ ن طلاقه يقع و أ م ا إ ذ ا تركها لعدم ا ل ق د ر ة عليك ان كان, كان مكره أ ي ض ا فقيها فالراهي توريه ما يرجع تقول طلقت زينه بالفلان, بالفلان والتي, أمها فلان والتي هي زوجتي حتى م ا يترك له مجالا نهائيا والا ان كذا في ا ل أ م ر الذي يهدد به يعني يعرف هذه المداخل والمخارج في هذه ا ل ح ا ل ة اتفق أ ص ح ا ب ن ا جميعا على أ ن ه ما تلزمه ا ل ت و ر ي ة و أ ن ه إ ذ ا لم يور ي ف إ ن طلاقه لا يقع ولكن اختلفوا فيما إ ذ ا كان قادرا على ا ل ت و ر ي ة ولم يورث هل يقع طلاقه ام لا يقع قال جمهور أ ص ح ا ب ن ا وهو المعتمد عندنا أ ن الطلاق لا يقع ل أ ن ه مكره والمكره لا يقع طلاق ولا يحتاج إ ل ى ت و ر ي ة وقال بعضهم ما دام قادرا وهو قول ضعيف وليس معتمدا ما دام قادرا على ا ل ت و ر ي ة ولم يفعله ف إ ن طلاقه يقع من الأمور المتعلقة بالقصد وهي تابعة وهي للصورة الأولى وكان من الأولى ذكرها ا خلف ل صور ة الأولى لأن لأن النائم كالثكران كالذي شرب دواء فقال لأن شرب عدم ق ل ه من صور ع القصد أ ن يتلفظ ا ل إ ن س ا ن بالكلام وهو سكران بكلام الطلاق وقد تكلمنا على هذا نحن في أ و ل مباحث الطلاق قلنا الثكران إذا كان سكره بغير منه على الثكر كان منه كان إذا ثكره أكره بغير تعد ولكن ي ف ت ع و ان ي ه و ص ب و ا ك ا ش خ م ر رغم ان ي ه و ن ت ل ع و ا ه ذ ا م ل ج أ ه ذ ا الطار ملجأ م ه م ا ح ا و ل ي س ت ط ي ع ب ان ي د خ ل و ن هناك اشخاص ي ص ب و ا ف يكون ه هناك اشخاص و ر ف ي ش ر ب ا ل خ م ر ه ذ ا م ا يقع ط ل ا ص يجب ان يكون هناك و ش خ ا ص يجب ا ل س ك ر أ و ب ت ن ا و ل د و ا ء م ص ي ر للعقل ن ف ن ا ل اشخاص ونفذت تصرفاته له وعليه وقد ذكرنا هذا الموضوع في أ و ل مباحث الطلاق د الحديث واحد احتج له الإمام الشافعي رضي الله تعالى القلم ثلاث القلم ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم منهم التكران الآئم والنجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ ولم يذكر التكران قال الشافعي والتكران ليس بمعنى واحد من هؤلاء حتى حتى حتى يستيقظ له ولم صلى عليه وسلم يبلغ ولم وذلك ليس عنه منهم مرفوع بمعنى من وفع يفيق عن عن عن رضي يذكر يذكر ولذلك ز ي ا د ة ع ى فإنه يجب عليه يجب قال ض ء ا ص ل الامام ة ويجب ع ي ه ق ض ء ا ل ص و ويجب عليه ق ض ء غير ذلك ن الشافعي ع يقع عليه ب ا ا قال إذا حالة طلاق تغريضا قال الإمام د ت تغريه مكلب ولذلك ل فإنه هو في رحمه الله وهو قول أكثر من من لقيته من قول اكثر ل م ف ت ي ن قول أ من لقيته من المفتين ومن الصور الذاتي قد يتبادر إ ل ى الذهن أ ن القصد يختل بها ولذلك أ ق ح م و ه ا في فصل القصد من هذه الصور أ ن يطلق ا ل إ ن س ا ن ليس زوجته كامله ة أن يقول لا وأراد يقول طلقتك لا ا ت ذ ا هذا لا خلاف فيه ولكن ما طلق ولكنه طلق المرة طلق بعض زوجته طلق يقع فيه زوجته هذه زوجته في بعض بعض فهل زوجته ما نعتبره قاصدا ل إ ي ق ا ع الطلاق ويقع طلاقه ام لا من اجل هذا أخشم هذا الموضوع في هذا الفصل في كان قال لزوجته قال لها ر م ع ك أ و بعضك أ و جزءك أ و كبدك أ و شعرك أ و ظفرك طالق قالها ر م ع ك طالق نصفك طالق شعرك طالق ظفرك طالق يقع طلاقه ام لا يقع طلاقه في هذه الصور قال وقع الطلاق جزما عند الفقهاء ونقل فيه ا ل إ ج م ا ع على وقوع الطلاق م ث ل هذه ا ل أ ل ف ا ظ لماذا يقع الطلاق قال لانه طلاق صدر من أ ه ل ه إ ن س ا ن هذا مكلف بالغ عاقل ممن يصح طلاقه طلاق صدر من اهله فلا ينبغي أ ن يلغى ما دام صدر الطلاق كما ذكرنا في ح ا ل ة الهزل ما دام قد صدر الطلاق لا بد أ ن ت لماذا ز ه أ ح ك م ما م ه إلغاءه ا نستطيع ل لا نبعض وطلق يد زوجته قال ولا يمكن ت ب ع ض ت ب ع ض متعذر ل أ ن ا ل م ر أ ة لا تتبعض في حكم ا ل ن ك ا ح ولذلك وجب تعميمه وتطلق ا ل م ر أ ة ق ا ل وبالقياس على العزق الدليل, الدليل الاول انه طلاق صدر من آ ل ه وصادف محلا فلابد أ ن يقع الشيء ومثل ن لا ي هذا ما لو قال لها دمك طالب على خلاف بين الفقهاء فيها و ذ ل ك لان دم فضل وليس أ ص ل ا في الجسم ا ل إ ن س ا ن ي مثل اليد أ و مثل الشعر أ و مثل الوجه أ و مثل الرجل أ و مثل الربع ا ل إ ن س ا ن لا هذا فضله ولذلك قال الفقهاء قال دم في طالب بعض لو دم ما يقع الطلاق ولكن ا ل أ ش ه ر المكتابيه في المذهب أ ن الطلاق يقع بقوله دمك طالق ل أ ن به قوام البدن كالروح و أ م ا لو قال لها ريقك طالق ريق هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى قال ل أ ج ز ا ئ ه ا ا ل ث ا ب ت ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة قال للدم تقوم به ا ل ح ي ا ة ولكنه بنفس الوقت فضل ا ل أ ن ه يعوض استمرار م ع ذلك قال أصحابنا يعطى حكم طلاق ا ل أ ش ي ا ء ا ل ث ا ل ث ة كاليد والرجل والعين وغير ذلك ا ص و ر ة ث ا ل ث ة أ ن يطلق فضله لا تقوم عليها ا ل ح ي ا ة كان قال لها ريقك أ و عرقك أ و قال لها منيك أ و لبنك طالق ف إ ن ه ا في هذه الصور ا ل أ ر ب ع ه ما يقع الطلاق على ا ل م ر أ ة والمني واللبن و إ ن كان أ ص ل ه م ا زمن ولو قال لامراه ه ا ل ل و يقع مقطوعه يمين ة م يمينها قالها يمينك طالق يمينك. قال الطلاق لم يقع الذي على المذهب المنصوص موجودا جزء الجزء تيسري إلى بقية الجزء. الجزء موجودا. ليست لها يمين حتى او قال يسار في طارق وكانت ليست لها يسار ا ذ ا تصديق بعض المراه أ ة كتطبيق ل ل م ر أ ة ك ا الاخيرة سورة السورة ي من م كتصديق ن ان يرد ي و خ ل ل فيها ا ق ف م لم ا ا ا لو ل ل يضف ط المراه أ ة و ن ا اضاف ف الطلاق الى س لان قال كلها الطالق و نوى تطليقها لكنه نوى تطليقها قال, طلقت المرأة ليه طلقت؟ أنا من ليه طلقت؟ قال لان عليه حجرا من جهتها والرجل ما دام متزوج ل ل م ر أ ة يمتنع عليه نكاح أ خ ت ه ا ويمتنع عليه نكاح عمتها وخالتها ويمتنع عليه أ ن ي ن س ح أ ر ب ع ا وراءها إن كان ثلاثة ما يزيد وتجب عليه نفقتها ويجب عليه إ ح ص ا ن ه ا و ي ع ف ا ف ه ا وبناء على ذلك عليه حجر من قبل ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا قال أ ن ا منك طالق كان لو ف ت هذا الحجر الذي كان يلزمه بسبب زواجه من ا ل م ر أ ة ولا يكون هذا إ ل ا ب ت ص ل ي ق ه ا فصار ك ا ل ك ن ا ي ة إ ذ ا نوى به ت ص ل ي ق ا ل م ر أ ة وقع و إ ذ ا لم ينوي به ت ص ل ي ق ا ل م ر أ ة لن يقع ولو قال انا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وان لم ينو طلاقا فلا تطلق المراه ل أ ن ا ل ل ب ظ خرج عن ا ل ص ر ا ح ة ب إ ض ا ف ت ه إ ل ى نفسه دونها وبناء على ذلك احتاج إ ل ى ما تحتاج إ ل ي ه ا ل ك ن ا ي ة من النيه وكذا لا تطلق ان لم ينو اضافته اليها في الاصح ولا تطلق إ ذ ا لم ينوي إ ض اضافه ف فإنها ة الصلاق إليها يعني إذا قال أنا طالق إذا صلاقها تطلق إ يعني مع منك نوى ونوى ة الطلاق ل إ ي الطلاق غ ة إضافة ا ل إ ل ي ه اليها ب ا ن ة أمران أن ينوي ت ل وينوي السورة السورة إليها هذه الصورة الصورة الثانية قال لم يقل لها أنا منك إضافة الطلاق قال لم طالق هذه لها فأنت بل قال لها أ ن ا منك بائن قال أ ي ض ا اشترطت ن ي ة الطلاق ف إ ذ ا نواها وقع الطلاق و إ ل ا لم يقع وفي ن ي ة ا ل إ ض ا ف ة إ ل ي ه ا الوجهان في قوله لها أ ن ا منك طالق والاصح أ ن ه لا بد أ ن ينوي إ ض ا ف ة الطلاق إ ل ي ه ا ولو قال رحمك مني الصورة قال الأخيرة قال استبرئي استبرئي رحمك رحمك مني ا سبري رائي م ن ك م انا له م ا ت منك أ و أ ن ا م ع ت د م ن ك قال أ ن ا م ع ت د م ن ك قال ف إ ن هذا الكلام ي ع ت ب ر ل غ و ا و ل ا يقع ا ل طلاق به و إ ن ن و ا ب ه ا ل طلاق لأن ا ل ل ف ظ غير م م ت ف ئ ه و ا ل ك ن ا ي ة ش ر ط ا ح ت م ا ل ا ل ل ف ظ المراد ف إ ذ ا لم يكن ا ل ل ف ظ يعني إ ذ ا لم تكن ا ل أ ل ف ا ظ التي تلفظ بها محتمله لمعنى الطلاق ف إ ن الطلاق لا يقع وصلى الله على سيدنا محمد ورحمه الله